على مدى الزمان ظلامة الحساب على مدى الزمان ظلامة الحساب ترفعها الشيعة في كل وطن ترفعها الشيعة في كل وطن ترفعها ترفعها الشيعة في كل يا الله ترفعها الشيعة في كل على مدى على مدى الزمن ظلامة أسمع الزهراء على مدى الزمان ظلامته ترفعها الشيعة ترفعها الشيعة عاصبي راس وظلام إن السوبي ناحبي الحالك يا بعدي لروح قلبي عاصبي راس وظلام إن السوبي ناحبي الحالك يا بعدي لروح قلبي نسي ما عتي الاهم اللي اجت لا بي للحاشور يا عيوني على المسوم صبضي للحاشور يا عيوني على عصيبا رأس وغلق مئن من الثوب يا بعدي لوح قلبي من سماعتي الأهمل التي جيكا نبي نلحى شعور يا عيوني على المسموم صبي يا بي من جاعد النعيمة سمى ما تشاء أبدك إي جاتك من تيوين وأمن الضلوعي إليك بيد من جاء أحد اللعينة sama ma atcha abdak يا بردن الزيجية ومن مقامي طلعت دموع الجرية تكصيدك والمحن بحشاها شجية جعني يا خبرها عاد الرزية زلزل أركاني جبر يا بردن في المقامي طلعت دموعي جريه تقصيد أكويم إحنا بحشاها شجيه تقصيد أكويم إحنا بحشاها شجيه زيديك أسرى في صدريك شق ظلوعي يبهس مدري أظلاء أم هل أصرني لو يروحي الغالك أظلاء زيديك أسرى فصادي شك ظلوعي يبلها السف مدري أظلاء هل أصرني نو يا روحي الغالك اظلب نو يا روحي الغالك اظلب نو الليل ذوبي ناحب الحالك يا بعدي روح ذوبي من سماعة الأهمد لا تجي من ننحى شعور يا عيوني على المسموم صوبي عاصب راس وظلام إلا الزوبي ناحي بالحالة بعدي لروح قلبي من سماعة الأهمد لا تجي للحشور يا عيوني على المسوم صبي للحشور يا عيوني صبي للحشور يا عيوني على <تصفيق> من جاعدا العيله سما ما تبدت منتي وين من من وين للضلوعي لا تدي دمومي فداك يا ابني من جاء اعدا العينا سما ما تشافدك اجتك منتي وين وين للضلوعي لا تدي لت بدمو في ذاتك لت بدمو آه انجاني يا ولادي خبرها تقصدك والمحلة بحشاها شجية جعني يا خبر هذه الرزية زلزال أركان القبر لبن الزجية ومن المقامي طلعت دموع الجرية تقصدك والمحلة بحشاها شجية زي يديك في صدري شقد لوعي يا ابن ها السيف في صدري شقد لوعي يا ابن مدري اظلم هل عصارني لو يروح ليل <صريحي> ظالك لو يا روحي اه يوم شفت جنازتك طابوتي من طلا شفت حال احس لو جوه جوه صدى يوم شفت جنازتك من طلا شفت في حال حسين اخوه قلباه الصدا الشمس هل في جثه من ظالمي وجع تم وصلي في جسم اسمال العيدا يطا تم وصلي في جسم اسمال العيدا يطا يوم شفت جنازه من, من طلا شفتي حال حسين اخويا وضل ضاهن صدى يوم شفتي جناك كيف طاح من طلا شفتي حال حسين اخويا وضل ضاهن صدى كم سهل في جتك يا ظالمني وغا كم واصل في جسمك حامل عيدن قطا كم واصل في جسمك حامل عيدن حتى بعد موت يا يمه قارداني سبعين نبلى في الجسد يمه رماني حتى بعد موت يا يمه قارداني سبعين نبلى في الجسد يمه رماني ما خافه انه لا من دفنتي يمجد في بيت حرماني ما خطوا دفنتي يمجد في بيت حرماني دفنتي يمجد في بيت حرماني حتى بعد موتية يمه طاردوني سبعين لبلة في الجسد يمه رماني <تصفيق> حتى بعد موتي يمه طار سبعين نبله في الجسد يمه رامولي ما خافوا من الله العادي حرباني ما خافوا من الله العادي حرباني بنفناتي يوم جدتي من دفنتي يمجد في با تحرموني من دفنتي يمجد في با تحرموني يوم <تصفيق> شفت جنازتي وتابوتي من طلا شفت حال احسال خوي وقلبهم صدا يا يا يا يوم شفت جنازتي وتابوتي من طلا شفتي حال حسنه ولو قلباه انصدى يما شفتي جنازتي من فلا شفتي حال حسنه ولو قلباه انصدى كم ساهم في جثتي من ظالمي وقا كم وصل في جسمي بسهام العيدا قطا كم وصل في جسمي بسهام العيدا يما شفت جنازتي وقابوتي من طنى يا علي يا علي, علي, علي. شفت جنازتي وقابوتي من طنى شفت حال حسينه لو قلبه صدا كم في جثتي من ظالمي وقاع كم في جسمي بسها من عيد اتشم واصل في جسل بسهام العيدة القطر حتى بعد موت يا طار دوني سبعين نبلة في الجسد يما رباني حتى بعد موت يا يمه طار دوني سبعين نبلة في الجسد يمه يا مجدي في باه تحرموني من دفنتي يمجد يا مجدي في باه تحرموني يا زهرة الحزينة يا يوم مصديني بلعني الترايب كلامك يتركيني يا يوم الحبيبك إني تقربي وضمي جراحي وضمي أميري وضمي أميري ودم دي عليني يزهرا الحزينه يا يوم مصديني بلا من الترايب بلا تكركيني يا يوم ما الحزينه امي تشربيلي ودم دي راي او دم دي عليني ودم دي يا دن أدري ما إلوء ما بلا ضلوع كثيرة في الشيء ده صغورة احسي بيلي دمعة بدموع تشهمورة احسي بيلي دمعة بدموع, بيلي دمعة بدموع يا زهر اليتامة ودار المريحه وغسلي جرحه وحني عليها وحني عليه ع اشوقي اشوفي اخوه ودموع امسحيها ازالب على بلا صبرها ازالب على هل العقيلة في قلبها تسعى رلمة إحنا الجليلة هاللي فيها مني أشوى قاد سلامي يوم ما أدريش قد صعبها هاللي تشيله شلام عليك يا زينب شلام عليك يا أم المصائف السلام عليك يا وطنه كربلاء في حلال المهجر مني حلاتي لنا في حلال المهجر مني حلاتي في جلبها تسعر الماء يا من لغيها من لغيها باللي أشواء آدم سلامي يوم ما أدري إيش كب صعبها أني تشين يا زهر الحزينة يا يوم أكسديني ظلام التراير فلا تتركيني <تصفيق> يا زاهره الحزينه يا يوم مكسيني ظلام الترايب بلات تركيلي يا يوم الحبيبه اليك جربي لك جراحي وضمي عليلي وضمي عليلي وضمي اجري من العاصره الخطيره جريمه اللهم بالظلم العسيرا يملاك ال انت في الشد التصورا تحسبيني احسبيني دمعه بدموع عجهمورا على مدى الزمان ظلامة الحسان ترفعها الشيعة في كل وطان ماذا على ماذا الزمان قو وشياد في كل وقت ومد على مدى الزمان غلام الصلس ذي الذي من السبطي عظيما انها من هل إن عطاءات الرحيم ودعوا عنكم مسارات الاثيما حاذرو ان تقعوا في اصط الجريما حاذرو ان تقعوا في الجريما ذينا من الصيب طي عظيما انها لومن هل عطاءات الرحيمه ودعوا عنكم مسرات الاثيما حادروا ان تقعوا في الجريما حادروا ان تقعوا في خذوا الصيد قامة سعارا وانهجونا اهجت تسامح ثم صفوا لنفس حب كلكم به راضح خذوا الصيد قامة سعارا جونا اهجت تسامى ثم صافوا لنفس حبال كلكم ده الحب غاب إن يا إخوة إخوات إيمان فالمداع أحقادنا خل حقد شيطان إن يا إخوة إخوات إيمان فالمداع أحقادنا خل حقد شيطان عندنا دين مبعوث وقرآن سروة ما مثلها في الدهر قد كار سروة ما مثلها في الدهر قد كار سروة ما مثلها في الدهر قد كار إنكم يا إخوتي إخوة إيمان فلندع أحقادنا فالحقد شيطان عندنا دين ومبثوث وقرآن ثروة ما مثل حيث دهر قتال لو وفاء حسني قال فيكم لن تهونوا أصلحوا أمر خطاكم khayr rajul illahi qulu law wafa al hasani ya qala قولو خير جنيد من السيبطي عظيما انهلوا منها العطاءات الرحيمه وادعوا عليكم مسرات افيما حاضروا ان تقعوا حاضروا أن تقعوا أسطى الجريم حاضروا حاضروا أن تقعوا أسطى الجريم فاخذوا الصيد قام سارا وانهجوا نهج التسامون يا حيث يا حبي فاخذوا الصيت كما سارا والهجون اهجت ساموح ثم صف النفس حببا كلكم دليل الحب فاخذوا الصيت كما هجونا أهجى التسامح ثم صافوا النفس حبا كلكم بالحب راضي كلكم بالحب راضي كلكم بالحب راضي كلكم كلكم بال إنكم يا إخوتي إخوات إيمان فالنداء أحقدنا على الحقد شيطان إنكم يا إخوتي إخوات إيمان فالنداء أحقدنا على الحقد شيطان عندنا دين ومبعوث وقرآن كروة مع مزحي الدهر قد كار لو وفاء حسنيون كان فيكم لم تهونوا أصلحوا أمر خطاكم خير جند الله كونوا اليوم قال فيكم لن تهولوا اصلحوا امر خطاكم خير جند الله خير جند لله خير جند لله خير جند خير جند خير جند هات تلك تسعى تنتظر الرد اين هاتك تحس تنتظر الرد اين هاتك تسعى تنتظر الرد اين هل ترتل اغربه الذكرى الصوابك بعضنا ان في دما ما قد تشربت بعضنا ان في دما ما قد تشربت ايلا هل ترىتنا غيبة أقرأ صوبات بعضنا أم في دمنا قد تشربات بعضنا أم في دمنا قد تشربات الخلوق الارفع يبني لا يهادين يا صاحب الصدق الى الاخ وعلي يا ابني لا يهادين يا صاحب الصدق الى الاخ وعلي عقدين واتصموا جميعا ولتنظره للذل منا ما لا يهادين الله هي جمال والتنظور للدين على نؤنس على حلقات المكرذ مستظل اهرت لفاطمي سوف ننجتاز اشتاب الآن ونفسه تهري فاطمي نحن إن سرنا على خلج المكرمي اشتاب الآن ونفسه تهري فاطمي سوف نجتاز البلاء كل أزمتين ونكون جند مولانا المعظمين ونكون جند مولانا يقبلون المهدي بالاخلاق الجنده الانجازات إن اروع نفس خطي وحده من الانفث <سؤال> رقيا وما على العهدا <سؤال> اسدا هيا من الانفث رقيا وما حقدا في صفنا نمضي على العهدا اسدا في صفنا على العهدا اسدا في صفنا على العهدا يقبلونا المهدي بالأخلاق جنده إن أنجزت أرواحنا بالصدق وعده يقبلونا المهدي بالأخلاق جنده إن أنجزت أرواحنا بالصدق وعده هيا مينا الأنفس نقص اليوم حقده في صفنا نمضي على الأعداء أصداء في لِلاَهَاتِكَ ابتسامَةٌ تَغَلَّبَتْ لِلاَهَاتِكَ أَسَاسٌ تَقَرَّبَتْ لِلاَهَاتِكَ ابتسامَةٌ تَغَلَّبَتْ هل تاورك لا غيبه تذكر اصوبت بعضنا ان في ديمانا قد شعر ربات بعدنا ان في ديمانا قد الخلق الارفع يا ابني لا يهدم يا صاحب الصدق الى الاخ وانا الخلق الارفع يا لا يهدم يا صاحب الصدق الى الاخ وانا اقدم واتاسمو يانات بالله جميعا ولتحضروا الدين العمال قديم جليل المتكلمي نحن انصرنا على هج المتكلمي مستقبل الالي ونفسه قبر فاطمي على فاطمي نتلوء السر على اهجي المكرمي نجتبى الآل ونفسي تهري فاطمي سوف نجتاز البلاغل كل ازمتي ونكون جهد مولانا المعظمي ونكون جهد مولانا المعظمي يقبلون المهدي بالأخ بصدق وعدا يقبلون المهدي والأخلاق جندا إن أنجازت أرواحنا بصدق وعدا هي من الأنفس نقصر يوم حقدا في صفنا نمض على الأعداء أسدار في صفنا نمض على الأعداء أسدار في صفنا نمض على الأعداء ما يجوري شاء الله ما يجوري موتبون انتون شعارات راح اتجيكم الماكرافون إن شاء الله ما يجوري من أجل اللظام أحسن. صفات جنود إمام محمد منار قا اليها بصاد النوحد صفات جلود امامي محمد منار قا اليها بصاد النوحد لينا ادع شتاتن وقتك ان مجمد واما اهتدينا فدي العال نورشاد فدي العال شعل الكون سلينا والتحى ما في مدى نحمد الله رها على النيه امنا جهادي ان ان في حالك مدى العمر متينا رب جل على الملك انت هادي الغداه الهدوت يامن نصر عزيز من الله حاضر وفتح قريب لخير الضمائر لمن في البلاء شكور وصابر لمن عاش صدقا لقي السرائر لقي السرائر لقي السرائر, لقي السرائر فنصر عزيز من الله حاضر وفكه القريب لخير الضمائر لمن في شكور وصابر لمن عاش صدقا نقي السرائر نقي إن دربا النصر أنت أحيى تقيا وتصفي خلبك ما قادم تحيا إن دربا النصر أنت أحيى تقيا وتصفي خلبك ما قادم تحيا قلبي حقا انتهر <التضين> الله <التضين> افسيناك <التضين> يا لترىا ومن سلاحان مهداويا Hva du fille gledamme da gledamme? Hva? Inne dardan din nesri atentah Ete takiya Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? أطلب الاصلاح في أمتي, أطلب في امتي جدي اطلب الاصلاح في امتي جدي اطلب الاصلاح في الأرض جدي يوما إنما في القلب أسحاح وفكرا أطلب التغيير في حكم الضلال لا لي مال إلا لحكم الله لشهر لا لي مال إلا ما لحكم الله لشهر او لا ردت خيول الغدير جسمي فساابقا حاملا في قلبي عبره او هل اخشى من الموت وروحي ترفع الحق شعارا ترفع الحق شعارا مستمرا ان صارت رمال الطف الى حد يطلب الاصلاح فيه ولا ان صارت رمال الطف الى حد يطلب الاصلاح فيه عندما ينبعك الصوت احتجاجا من نوع الطف وقد اهدأ نزيفا يكتب السيف على المحر حروفا من دماء انقضبت روحا عفيفا جئت للطف لأبي خير أمه من دمائي أصنع النفس الشريفا لم أكن يوما بحد السيف حاكي لم أكن بالسلو والنهب خليفة لم أكن بالسلو والنهب خليفة صدرت جئت للطفت أبي خير أمه من دمائي أصنع زمس الشريطه لم أكن يوما بحق السيف حكيم لم أكن بالسلو والنهب خليفة لم أكن بالسلو والنهب خليفة قالوا بحد السيف وعدي يطلب الاصلاح فيه ولا ان قالوا بحد السيف وعدي اصبروا ولا قد دخل قشيعة في الزمان قد دخل في الزمان من طينة الحسن وطينة الحزن من طينة الحسن وطينة هذا خلق في الزمان في الزمان من طينة الحسين وطيب ما اسمع من طينة الحسين طينة الحسين, الحسين, الحسين, الحسين, الحسين, الحسين, الحسين ما هزنا سوى الفراق والحنين كلنا على فراقهم حزين ما هزنا سوى يا على اعراضه الحزيل نشلع بحبها الغادر السني نشلع بحبها الغادر السني والفخر أن تكون رشيعه الحسن والفخر ان نكون فخروا انكم الشيعة الحسنه أن شيعة الحسين قد خلق الشيعة في الزمان هاي خلق الشيعة من طينه الحسين طينه الحسين <مش> لا وكلنا في هذه المحا من طيله الحسين, الحسين. الحسين. الحسين. الحسين. الحسين. وطيله الحسن من طيله الحسين وطيله الحسن من طيله الحسين وطيله الحسن الظاهرون فاصكم معكم الصلاه على محمد وال محمد الله صلوا اللوث اسرائيل اللوث اسرائيل اللوث اسرائيل على ماذا الزمان لولا ما على ماذا الزمان دور حسن ترفعها الشيعة في كل وطن ترفعها, ترفعها, ترفعها, ترفعها الشيعة في كل وطن ترفعها على مدى الزمان yeah oh